هنا القاهرة دايبه الحلوين كان يا ما كان كان في ملك من ملوك الزمان عاش الملك على قد معاش في يوم من ذات الايام حس الملك ان هو خلاص حيسيب الدنيا وحيسيب الناس في اليوم ده ما استناش الملك كتير نده لابنه الامير وقال له يا ابني اتعلم مني الايام هتفوت وأنا حموت وانت انت هتبقى الملك لكن اسمعني يا ابني وانا بقول انت مش هتبقى ملك على طول انت هيعملوك ملك ليوم واحد بعد اليوم ده هياخدوك يرموك في صحرة بعيدة ولا فيها زرع ولا شجر ولا فيها شمس ولا قمر ولا فيها ضلة ولا مية وشطارتك وانت لسه الملك تزرع كل الصحراء دي وتنور كل السحرة دي وتبني لك أسر كبير رخام وحرير تجري فيه المية ويزقزق عليه الطير الملك قال الكلام ده لابنه الأمير وقال له أسيبك بكل الخير والزمان فات والملك مات والأمير بقى هو الملك إنما عاش الأمير مش عارف والده الملك في يوم من الأيام كان قال له كلام بس الكلام ده ايه معناه يا ما الامير سأل كلهم ردوا عليه وقالوله العلم عند الله مر الامير نادى الوزير مر الامير سأل الوزير الوزير قال له العلم عند الله ما هو بصراحة يعني كلام الملك ما يعقلش ما هو بصراحه يعني الاب قال للامير هيعملوك ملك ليوم واحد والامير اهو فات عليه بدل اليوم.. 2 وفات عليه بدل الأسبوع.. 2 وفات عليه بدل الشهر.. 2 وفات عليه بدل السنة.. 2 وهو لسه ملك ولا حد أخده.. ولا جاله ولا حد رماه ولا شاله ولا حد وداه صحرة بعيدة من غير زرع.. ولا شجر.. ولا ظل ولا مية.. ولا شمس.. ولا أمر من كتر الأمير ما سأل السؤال ولا حد جاوبه ولا حد قال الأمير خلاص عاش في القصر الكبير والحقيقة عاش في حاله ما بقاش يفكر ولا يسأل سؤاله لغايه ما جه يوم من ذات الأيام في اليوم ده دخل المدينة شيخ عجوز مسكين شكله زي ما يكون فقير زي اللي يكون شاف من الدنيا كتير يشتغل فين ويجيب لقمته منين أهل المدينة نصا يبيت والشيخ العجوز مسكين تاجر من تجار المدينة راح للشيخ العجوز له ايده بالاحسان ضحك العجوز وقال للتاجر يا تاجر زمانك وفر عليك احسانك انا لو خدت ما اخدش الا من ايد الملك واستغرب التاجر لكن اهل المدينة ناس طيبين والشيخ العجوز مسكين غني من الاغنية راح للشيخ العجوز له ايده بالاكل ضحك العجوز وقال يا غني البلاد وفر عليك الاكل انا لو اكلت ماكنش الا من ايد الملك واستغرب الرجل الغني والحقيقة الحقيقة اهل المدينة كلهم استغربوا شيخ عجوز مسكين مافيش حد يعرف هيجيب لقمته منين انما ماياخدش الاحسان الا من ايد الملك ولا يكنش الاكل الا من اكل الملك اهل المدينة أخذ الشيخ العجوز راحوا به على قصر الملك الملك اداله الاحسان ضحك الشيخ العجوز وقال له كتر خيرك والملك اداله الاكل اكل الشيخ العجوز وقال له كتر خيرك وفي الاخر الشيخ العجوز قال للملك شوف يا مولاي الدنيا اخذ وعطى وهو انت زي ما ديتني انا حبديلك يا ريتني اريحك في نهارك وفي ليلك ضحك الملك وقال الشيخ العجوز تريحني ايه يا عمي الله يخليك بلاش تزود همي اصلنا في يوم من الايام والدي الملك كان قال لي كلام فهمتش معناه وكنت كل ما حد يقول لي العلم عند الله والدي كان قال لي ان هم هيعملوني ملك ليوم واحد بس وديني في الدنيا ملك قول لي سنتين ووالدي كان قال لي ان هما هياخدوني سحرة بعيدة ولا فيها زرع ولا شجر ولا فيها بل ولا مية ولا فيها شمس ولا أمر وهو الغيب بالوقتي ولا حد جاني ولا حد خابني ووالدي كان قال لي شطرتي وانا لسه الملك ازرع كل السحرة دي ونور كل السحرة دي لي اسر كبير رخام وحرير تجري فيه المية ويزأزق عليه الطير إنما انما ازرع الصحراء واعمل ده كله في يوم واحد والملك في اخر كلامه قال للشيخ العجوز اهو ده اللي شغل بالي ومش مخليني انام طول الايام والليالي ضحك العجوز وقال الملك والدك سدق في كل كلمه قالها والدك قالك حكمه الدنيا بحالها عمرك اللي حتعيشوا في دنيتك عمر قصير مهما كان طويل زي اللي يكون يوم واحد بعد اليوم ده هتموت زي كل الناس ما بتموت وتروح صحرة بعيدة الصحرة البعيدة دي هي أخرتك وشترتك تخلي أخرتك حلوة فيها زرع ونور وراحة ونعيم اليوم اللي انت عايشه في دنيتك اعمل فيه الخير اعمل فيه الطيب لله العظيم كده تبقى خليت أخرتك زرع ونور وضلة وميه وراحة ونعيم سكت الشيخ العجوز والملك فهم وعرف معنى كلام والده وعاش الملك يعمل الخير في دنيته ويقول يا رب يا الله وفي نفس المعاد اللي حيجي فينا حيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة اقول لكم ايه توتا توتا غنوة وحدوته